قل الحمد لله وتلام على عباده الذين اصطفى اه الله خير ام ما يشركون قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الامراض من ارداكا قل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك قل المريض نجا وعوفي بعدما عجدت فنون الطب من عافاك قل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي اهواكا بل سائل الاعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا الذي بالصموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك وإذا ترى بطون النحل تقاترت شهدا فقل للشهد من حلاك قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك وإذا ترى النخل مشكوق النوا فاسأله من ذا الذي شق نواك وإذا ترى بطون النحل تقاطرت شهدا فقل للشهد من حلاك الله الله في كل الأمور جميعها إن لم تكن تراه فإنه يراك أحباء المشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب ضيفنا الكريم الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الفضيلة جديدة وصفوة وصفوة مشاهدي ومستمعين أهلا بكم جميعا بارك الله فيكم كبارك ف يعني آثرت أن أبدأ بهذه الأبيات الشعرية التي تجمع على أن هنالك هو الله الواحد الأحد والله سبحانه وتعالى له صفه قد اختارهم واختارهم على عينه لملكات عندهم ولكن بعد فضل الله بالاستفاعة، وهؤلاء الصفوة لا طرق عندهم، إنما هو طريق واحد فقط، فقط. والهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من التبعني. ألا إن صديقي قال هو طريق واحد ليس لا ليس عند الطرق ما فيش. ولا تتبع السبل، هو طريق الله طريق واحد. لا. أما سبل الشيطان اسمها سبل أي سبيل بعيد عن كتاب وسنة تحت أي عنوان. فيسبرو الشيطان، لكننا إذا خطونا يعني نحو خطوات الصفوة ونختفي آثارهم، فهذه الخطوات في طريق واحد لا طريقين، فيش طريقين أبدا عند الله طريق واحد. نعم. لاسوا. وأنا لو استخموا على الطريقة. نعم. لاسقيناهم مع الغدر. هذا هذا خط الصفوة. يعني يطيب لي ونحن على عتبات الانتهاء من شهر رمضان الفضيل الرؤية سوف تستكشف اليوم تشاهدين تبارك وتعالى الله. أن يكون حوارنا مع فضيلتكم بعد هذا التجوال والتطواف الذي حدث على مدار الشهر الفضيل حول حوار مع محب الصف والله يعني كما قال الشافعي في درسه أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو أن سواء في البضاعة فرد تنميذه عليه قال تحب الصالحين وأنت منهم لعلهم ينار بك الشفاعة وتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك الضباعة الله يعني هل أختي إذا قلت مرة ثانية أنا والله يكسر جاءت بهذه الأبيات الجميلة للشفاعي يعني الشفاعي طوابعا يقول أحب الصالحين ولست منهم لا. لعلي أن أنال بهم شفاعا لان الرجل يشفع في سبعين من قومه وجبت لهم النار الصالح الصالح رجل صالح العالم العامل الشهيد يشفع في سبعين احب الصالحين ولست منهم لعلي ان انال بهم شفاعه واكره من تجارته المعاصي ولو انا سواء في البضاعه فيقول تلميذه النابه تحب الصالحين وانت منهم لعلهم ينال بك الشفاعه وتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعه حتى قال الإمام أحمد بن الشافعي والله إن أباته من الستة الذين أدعوا لهم كل ليلة في خيام السحر سبحان الله العظيم الله أتوى وكان إذا ذكر الشافعي أو أحمد أو مالك عند الإمام أحمد أب أو الشافعي أو أب أبو حنيف سبحان الله عند الإمام أحمد وكان في نهاية أيامه وكان من الألم متكئ يجلس هو أصغرهم. هو أصغرهم يجلس يقول عند ذكر الصالحين يجب أن نحترم نحترم ذكراهم ونجدها هو مريد صحيح. يا الله فإذا أنت تريد أن تحاور محب الصفوة وهو العبد الفقير إلى الله فأنا لست منهم لكن لعلنا, لعلنا بالمحبة لعلنا بالمحبة نقتفي أثرها ربنا رب في الزيون تمسك يقول الشافعي تمسك إن غفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل ولا حرة إلا أهل الصفوة لأن كل انسان عبد لما لنزواته ونزغاته اما هؤلاء تحرروا حتى قال ابن القيم واصفا ابن تيميه قالوا صف ابن تيميه في كلمه واحده وهؤلاء صفوا قال ابن تيميه شيخ الاسلام قهر الهوى حتى تجنبه الهوى يا سلام, يا سلام. هذه وصفات سريعه للصف قهر الهوى حتى تجنبه الهوى اذا قهرنا هوانا نكون من الصفوة على لو, قهر لو قهرنا هوانا صارت انفسنا دواب نركبها ونسيرها كيفما نشاء لكنها تكون دوابا عرجاء لا والله اذا قهرتها او صلتك لدليل انها لما ركبتنا قتلتنا أه. وقالوا شغلتنا اموالنا واهلونا حتى فاستغفر لنا ما عندهم وقت لا لا ما لا. استغفر الوقت لا. استغفر الوقت يا ربنا يرضى على فضلتك لا. لا. لا. إذا نصل الحوار معكم في حوار مع محمد صفوة لنتعلم منكم أكثر الطريق أثره وكيف كيف يرسم لا. وكيف نقتفي أثرهم خطأ تبارك الله بارك الله فيك وعلى الله في تبارك سيدنا الكرام مستمعين الاعزاء مع تعالي السامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحوار مع محبي الصفوة من هم الصفوة من وجهة نظر فضيلته وأما طريقهم وإلى ما يدعون وكيف تخلصوا من هواهم الداخلي ونظرة خاصة من مرفضي الخاص على المجتمع من زوج وأب وأم وزوجة وإعلامي وبرامج وأشياء وأولاد وشرقه الى اخر طبقات وفئات المجتمع واشئلة اخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على هادثات البحث من اعداء الاجتماعي الكبير فضلت الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد عبدالكافي فاصل ونتابع كونوا معنا صفوة الصفوة أحباء المشاهدين والمستمعين إنما كنتم مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومع مرحب أضيفينها الكريم الدهي الأستاذ الكبير صدرت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بصدر أحد أشياء الثانية وصدر الصفوة وأندك الحوار أهل مباشرة أهل من أصدقاء الخاص من هم الصفوة عند فضلاتكم أحمد الله رب العالمين وأصلي وأصلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا بعض العلماء يقولون أنا لا أقبل الرأي إلا بشاهد عادل هكذا في الشريعة الشريعة لازم شاهدين وما شاهدت ايه دفنة الشهود اللي عندك والكتاب والسنه فمن شاهد له الكتاب والسنة بالخيرية فهو من الصفوة لأن صفات الصفوة معروضة في الكتاب والسنة شوف بعد كتاب الله الكتاب نص نعم. والسنة مفسرة لهذا النص نعم. ولكن ليس نصا أدبيا هكذا يقول العلماء يعني هو عباره عن ايه ان المساله الشرعيه بنفسها وتاتي السنه لتفسر وتبين نعم فالقران مدح اقواما وذم اقواما تمام نعم من مدحهم فهم الصف ومن ذمهم فهؤلاء حسب الطريقه السنه كذلك نحن نقول إن أردت أن تعرف ميزان إيمانك ماذا تصنع؟ اعرض نفسك على كتاب الله. هذا هو الأمر الأول. نعم. ما مدحه كتاب الله؟ فحاول أن تتصل به. ما ذمه كتاب الله؟ حاول أن تبتعد عنه. اعرض نفسك على السنة نفس القضية. اعرض نفسك على عالم بأدوات القلوب وأمراضها. ربما عندك كبر عندك عجب، عندك رياء عندك حقد، عندك حسد. لابد ليست عندما ااااه كرسي الكهنوت ولا كرسي الاعتراف لا ولكن هذا من باب الاستئناس لان العالم معه مصباح ما هو مقياس يستطيع ان يقيس يعني ما تشكو انت من يعني يا ام المؤمنين اشكو قفاوه قلبي هكذا تشكو لها جارتها تقول لها امنا عائشه اكثري من ذكر الموت جربت قلبك الدواء دواء دواء نعم ثنيث للحسين رضي الله عنه مرضي عضال ودوائي عنده قال لست بطبيب قال بل أنت طبيبك قال وما مرضت قال كلما أردت أن أتوب عدت, عدت إلى ذنوب مرة أخرى قاله أطيك أدوات خمسة النفع الأول فتوكر على رائع الثاني في ممي قال إن أردت ان تعصي الله فعصيه في مكان لا يراك فيه صعب قال له هذا صعب قال إن ردت ان تعصي الله فلا تأكل من رزق الله أصعب. إن أردت أن تعصي الله فعصيه في ملك غير ملك أصعب وأصعب إذا أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له أخرني حتى أتوب مستحيل إذا عصيت الله وحشرت بين يديه يوم القيامة وسأل كلمة عصيتني قل أنا لم أعصيك يا رب يا رجل استفاء عند الأخيرة يا دي, يا دي أكون كذابا في الدنيا وأكذب على الله في الأخيرة قشل الله أني لا أعود إلى الذنب مرة أخرى ف شوف الصفحه كيف يصلح يكون كذابا في الدنيا واقبل على الله في الاخره طب وهو يعني قد يفهم القارئ انه يعطى رخصه ان يكذب على الله لا ولكن لا ولكن لا لكن ولا هو لا هو مبدا حياء يعني اذا كان الله سترني في الدنيا وكذبت عملت يعني زي ما ابو علي ولا عملت لا لا لا, <تصفيق> كذا كذا لا لا لا لكن عند عند, عند حقائق الامور لا بد من السنه ان يتوقف ف صفة الصفوة موجودة في كتاب الله عز وجل وأولهم رسول الله وأنبياء هؤلاء المصطفين الأخير يأتي من بعدهم هذه يعني ال... العصابة المؤمنة التقية النقية التي فيها كل الصفات الممدوحة في كتاب الله عز وجل أن يأتمروا بأوامر الله عز وجل وينتهوا عن نواهي ومدحاهم القرآن ونقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض محن الله السلام. إيه لي واحدة زي امرأة عمران قول رب إني نذرت لك ما في بطن محررة أنظر أنا في كل عائلة كما قلنا نمتدب ولدا نربيه على أن يكون داعية المستقبل بين كل قرية ومدينة ننتج بولد ليذهب الى الغرب ويأتي بالعلوم ويأتي بالطاقة الزرية ويأتي بالعلوم الزرة وعلوم الهندسة الوراثية وعلوم الجينات وعلوم الاسس هذا هزو... هذا وارد المدعاء هزو... هزو... الاسلامي معذرة في اللفظ ما, بيأكل في القرآن ما بيأكلش عيش لا اولا الله يبني اذا عزت دين الله عزك دين الله عز وجل سبحان الله يعني عادي زين العابدين و عبد الملك يطوف والزحام في الحاره يوم الثامن وزحمه فاذا بشاب وضيء الوجه يوسع الناس له يوسع الناس له عبد الملك مع هشام عبد الملك مع حراسه وامير المؤمنين فوسعوا الى ان وصل فقبل الحجر والناس اللي يقبلوا في جفته ليقبله في غيره في كتفه قال من هذا فرد الفرد بقصيداته المشهورة وما قولك من هذا بضائره العرب يعرف من أنكرت والعجم هذا الذي بإبذبه أنبياء الله قد ختموا ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لائه نعم فطأطى هشاب رأسه فلهذا هذا هو الملك <سؤال> <سؤال> <الدنيا> <سؤال> <سؤال> ده الملك سبحان الله على عبد حسين سبحان الله كان, كان آه. الملك صريح مع نفسه ومع الله عز وجل <سؤال> <سؤال> هنا يعني الاتجاهات الاسلاميه غالبا محاربه <سؤال> <سؤال> <سؤال> وغير مرغوب فيها <سؤال> الحجاب لا لا يوافقون عليه <سؤال> لا علي. المساجد يا فضيله الشيخ تفتح بموعد بموع وتغلق بموعد لو لم تحارب الدعوة لا يمكن لها في الأرض طيب سنه التدافع يا ابا ونأولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. لو ديم الصوامع والبيع والصروات والمساجد اللي فيها اسم الله كثيرا. ولأن سرنا الله من ينصره لابد من طائفة تكون قائمة على الحق لا يضرها من ضربة. لا نش بحرب يا ابني معطس. على الحق والباطل هو إبليس كان يرفع عليه صلى الله عليه لا لا. هاي رأي مافي إيه. أروالغة. راجل من جن. تمام. نعم. أخوتي وشوف عمله إيه القوف الجب. قوم نوح عمله في إيه. قوم سيدنا إبراهيم القوف في النهر. النار لا. سبحان الله. هل مكن الإبراهيم الا بعد ان قرب جسده للنيران وطع وطعامه للضيفان وولده للقربان لما ابتلاهم جميل هذه المقوله هل مكن الإبراهيم الا بعد بعد ان قدم جسده للنيران وطعامه للضيفان وولده للقربان فقال فيه ربه وابراهيم الذي وفى متى وفى لما امتحن فانت عايز شوف يا ابني النبوه تترك امرين علم وابتلاء فقط فقط مفيش نعمه ما هنا فلوس اموال هو انت عايز, عايز بعد العلم والاستدلال عايز نعمة اخرى ولا الاثراده نعمه اللي ترهقك اه طبعا لا بالتلاته ضلت الشيخ مرض وشمته من الناس لا لا لا هذا لضعف اليقين هو. ان الله سبحانه وتعالى اذا احب عبدا ابتلاه فان صبر انتباه فان رضى اصطفاه فصار من من الصفوه من المصطفين الاخيار لا يحدث ثانيه صحيح. ان الله اذا احب عبدا امتلئ فينصبر إن رضي استصفى هو مبتلى في جميع المنال حتى يصطفى حتى لا يصطفى الا بعد الاستنلاء ولا يمكن الا بعد الاستنلاء سبحان الله العظيم وانا قد نصركم الله ب بدر نعم وانتم إيه؟ اذله الله يرضى اذله لمن لله اولا و لحافظه الدر على مستوى العالمي انتم رعاء الارض لنا الكفار ايه من انتم سبحان الله رعاء الارض رعا رعا. سبحان الله فالقضية ففل... فف... عاصم البثابت رضي الله عنه هذا الذي قتل ثلاثة من الكفار في بيت. فنظرت اختهم اخت الثلاثة ان من جاء لها برأس عاصم بتشرب فيه خمرا يا, دل... شوف... شوف... يا الروف الروف الروف الله, الله لما, لما النساء كيد الكافر <تصفيق> أنا آخذ <تصفيق> الجمجمة وانتقمه المعرض وفي جمجمته واتشرب خمرة يا لطيف يا لطيف من جاءني برأس عاصر بساع أعطيته مائة ناقه وزوجته بنت من بناتي وهذا مهر غال واحد جدا ودي من <تصفيق> كثمان سلافة اسمها اسمه عرض خمرة. آه ولعذب الله. آه اسمه. آه خمرة. اسمه يسكر. آه ولعذب الله. المهم بإجاز في قضية الجماعة من عضل القرة قبيلتين يعني جموع دعو الإسلام أمام الرسول الله ورسل معنا من يعبدنا الدين أرسل معنا ستة المهم غادروا بالستة من الصحابة وأعطوا عاصم هذا قتلوا. آه لل لل للذين قتلا أخاه. أسلموا يعني يعني باب يعني خروجا عن العرف العربي والعرف ال التقليد والعهود ف فقال أنا لا أسلم فشهر شهر سيفا عاصم عاصم وظل يقاتل إلى أن سبحان الله قتل وهو يقتل قال يا رب اللهم كما حميت دينك أول النهار هو عارف اللي ينتظره احمي لحمي وجسدي آخر النهار إله إلا الله فلما قتل الأعداء عايزين جزه رقابته عشان يروحوا ياخذوا المائة ناقة لا. فاجتمع عليه الدبر الدبر نوع من الزنبير والنحل بحيث بالألاف فما استطاع الوصول لا. إلى جسده قالوا انتظروا حتى يدخل لا. المساء وبعدين ندخل عليه قبل أن يدخل المساء إذا بسير جارف يجرف جسد هذا الرجل الله. الطاهر إلى, الله. إلى حيث ما أراد الله واستجاب الله دعوته كما حمى دين الله في الصباح حمى الله جسده في المساء وما وما عرفوا أين ذهب فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه في مقعد صدق عند ملك المختلف هذه الصفة هذه الصفة, هازي الصفة. لا تظن أن يمكن لك في الأرض إلا بعد ابتلاء فالنبوة تركت علما وابتلاء لا لا ألا يفهم أحدنا يعني ربما الآن نفهم هو في معاية الله تبارك وتعالى فلما يتركه يقتل هو مبتل حتى آخر لحظة هو تظن في المقتول في سبيل الله ده يشعر بالقتل انت لما يدك تطرق في هذه المنظمة تتألم الشهيد عندما يقتل وتفصل رأسه عن جسده او تخرج روحه كما ان ابرة دخلت في جسدك فشاكتها هكذا شوفا فلا يشعر بألم القتل سبحان الله العظيم. وبعدين اول ما يستشهد تنتظر 78 من الحور العين ويشفع في 70 من اهل وجبت لهم النار ويعيش حيا لا يموت اعماله متتابعه الى ان تقوم الساعة عجيب هذا رزق سبحان الله على الشخصيه عاصم ابن ثابت آه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من انقضى وما بدلوا تبديده سبحان الله ابن جعفر الطيار في مؤته لما رفع الرايه فقطع يده اليمنى زينها جعفر الطيار جعفر الط جعفر مم. بن ابي طالب نعم وديمه و... و... و... ثم بيصير هقول لك ايه ثم امسك الرايه في مؤته فرفع الرايه باليسرى فرفع اليسرى فضم الرايه على عضيك كذا تسقط رايه المسلمين يا الله لأنه قتل الاول زيد بن حارثة كثير قتل في الرايه ثم جعفر بن ابي طالب فلما قطعوا يعني فوقع وقع على الارض امسك الراي عبد الله بن ابي راح ولم تسقط امسكها فلما عز الرسول في ابن عمه جعفر قال أبدله الله بدل ذراعي جناحين اراه الان يطير في الجنه فسمى بجعفر الطيار وكان ال البيت يفخر ومنا جعفر الطيار يطير من شجره الى شجره ومن قصر الى قصر انت عايز ايه وبعدين لما يقال لهم في الدنيا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله ابوه عبد الله الانصار عنده اربعه من عين جابر شباب راحوا احد فخرج معه الى اين ابني وكان اعرج قال اقاتلوا معكم قالوا يا ابانا نكت والله يقول ليس على الاعرج حرج بنص الايه انت بعارض حرج في القتل قال والله لا اشكو انكم لرسول الله قال يا رسول ابنائي يمنعوني من الجهاد وراح طبت معهم قال لي ما يعجب قال يا رسول الله اقهر ويعني قال والله لا اوثركم بالجنه عن نفسي انا انا اخاف زيكم معنى انا ما اولادي احبابه بس المهم رزق الشهاده فلما رأى مسحة الحزن، رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه جابر لما رأى به مجدلاً، قال والله يا جابر، والذي بعثني بالحق نبياً، ما كلم الله أحد إلا من وراء حجاب، إلا أباك يا جابر. كلمه الله دون حجاب وقال له يا عبد الله تمن علي، قال يا ربي أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. قال الحق. والحق اقول لا يبدل القول لدي وما انا بظلام من العبيد انهم لا يعودون اليها مره اخرى ولكن أبيه لك وشي لتنظر اليه بكره أخرى. الله آه آه الله هؤلاء المصطفى ولازم يدرس هذا للاولاد للبنات سبحان الله الخمس ما بين بكاء على صخر على مدى 40 سنه هيتعامل يا ابن الخطام ناقة باللون الاسود أربعين سنة شدة الحزن. الحزن وكان ثيابها الداخليه الداخلية والخارجية أسود يلا طيب والغرار الموضوع على سنام جملها اسود أسود حتى أنهتها عائشه حتى أنهكت من يكون الحزن وكان وأنت طبعا أعلم مني من قصائدها في الصخر وا وإن الصخر لا تتمل الهدات به وإن النهار إذا نحى المهم المهم لما أسلمت فانظر النور لما أدخل وقفت أمام أبنائها الأربعة تقول والله ما, ما هجنت حسبكم ولا كنت نسبكم ولا فضحت خالكم ولا قمت بأمر مزر لا في جاهليه ولا في إسلام ادخلوا وقاتلوا أئمة الكفر وأدعو الله عز وجل أن ألقاكوا ألقاك في الجنة فلما بلغت أن الاربعه قتلوا قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأدعوك يا رب أن تجمعني بهم في مستقر رحمة هؤلاء الصفة وهذا هو الذي يتدرس وهذا الذي يجب أن يكون في في, في وسائل إعدام وغيره بارك الله فيكم <تصفيق> إعدامة ولم لم شتاتها عقل وفكر حتى نكمل هذه الأشئلة من هذه الصفوة كانت موجودة قديمة على طرف المرصدك الخاص صفوة بيننا الآن لو خلت الدنيا من الصفوة لخل منها الخير ولنزل عليها عقاب الله عز وجل في كل قصر لفرعو يوجد موسى وفي كل قصر لفرعون يوجد رجل مؤمن يكتم ايمانه لا تظن ان الخير يخلو من المجتمع الخير موجود في امراه صالحه عابده وموجود في شاب صالحه تقيه موجود في شاب يبكي سبحان الله ونحن نرى في خطب الجمعه والتاثر الذي يظهر على شبابنا وابنائنا وفي المحاضرات بناتنا ونسائنا لا هناك هناك صفه في مجتمعنا بفضل الله كثير بفضل الله لان لان الغد القادم فوقنا من صفه تاخذ المسيره لا. لا لا لا نحبط لكن الصفه قديما كانت كثيره وكانوا كثر وكان بعضهم يشد اذرع بعض اما الان فلنا قد نراها الا قليلا يقول او إلا يقول صلى أبنى. الله عليه وسلم عمل الواحد منهم منكم. لما قد شوقي الحديث من أول. لقد طال شوقي قالوا أولسنا بأحبابك يا رسول الله عليه قال والله. أنتم اصحابي من أحبابك قال أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني وأنا إذا لقائهم أشد شنقا لا إله إله عملوا الواحد منهم كخمسين منكم قالوا بل منهم يا رسول الله قال بل منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون في تصريح هذا تبقح رسول الله, الله. الله. تقول من مش عنابه معين آه لا يجد معين العكس هو ده قوله يقال يقال في المناوزين يعني نعم. ان عبد الله بن عمر وعمر ابن عبد العزيز قضى في عمر قالوا كيف يعني عقول عبد الله بن عمر ابنه وعمر بن عبد العزيز حفيده يبقى يكون مع حفيده بيشرب بس عشان جبني عبد الله اللبن عشان جبني اميه فقالوا جاء عمر بن الخطاب وله نظاره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 أمير المؤمن من, من الأمير دائما من بداية معاوية نعم من عندي معاوية <تصفيق> يا زيد وانت ماشي كده دول بني أمية لهم هيبة زيادة سبحان الله. على أي أساس عطيها بني أمية وكفة ما <تصفيق> مهما تقعيد القواعد آه. نعم. فجاءت عمته لعمر بن عبد العزيز يا ابن أخي ما أخذت عطائي قال يا عم أنا أعطيتها يا مزاحم مزاح هم ده لو سكرتير المالية، وزير المالية، وزحم ده كان صعب، آه،, آه. رفض سلفة عمر بن علي نفسه، ها طبعاً، كانوا أمير المؤمنين أن أن يعيش إلى قابل، هذي في أيه، <تصفيق> ف... لا شديدا في الحق؟ <تصفيق> بالحق بالحرقة ف... وعمر يرضى شدته؟ يرضى شدلا إنه على الحق؟ ما اختفى؟ لا, و... لا لا لا لا لا، قضية لا و... لا لا فساد. لا لا لا لا. <تصفيق> قال يا عم يا مزاحم اما اوصلت لا اوصلت اعطيتك كذا وكذا قالت بلى <تصفيق> لكن اين عطاء بني امية آه. لقد كان عمك الوليد يعطيني كذا وكذا قال انا لا اعطيك من مال الله انا اش دعم, دعم صلاة الرحم فقالت ااتيك بصدق الوليد الوليد كان كذب بقرار خاص ده كذا <تصفيق> ها عام كانوا. قال أبو المصحف ستجئين. ايه يعني عمد وريت. فبالمصحف ستجئين. فتجبلك كتاب الله يعني في آية مصق واضح أعط عمة عمر بن عبد العزيز كذا. هتيلي آية أنا أنا أنا أنا وقفت عند الكتاب الله. فخرجت. هجمعت بني أمية. قالت يا بني أمية لا تلوموا أنفسكم. زوجتم ابنتكم لابن عمر بن الخطاب. فأنجب لكم عمر ابن الخطاط في ثوب عمر بن عبد العزيز. إشربه. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله أكبر. ولا يعجبها لا لا, لا لا لا. قصة عجيبة. لا لا, لا. قصة هذه المسائل التي ي يجب أن يراعيها الإنسان في القصاص. الآن يعني هذا من التابعين مثلا بعدهم في بني أمية 600 هجرية. الآن بعد مرور 1400 عام تجديد القليل. كيف نجد أعوانا على الصحيح. لا يبني سبحان الله أبدا مح... معذرة اللاحية فيها كلام من الحكومات والمؤسسات والحجاب فيه كلام المسجد في بعض الدول يفتح بموعد ويغلق بموعد آخر حفظة القرآن أنفسهم غير مكرمين مثل النجوم والفيديو كليب والمطربين أين نجوم المجتمع فضلت الشيخ نجوم المجتمع من الرقصين والرقصات أهل وكذا أهل الدعوة وأهل القرآن هم الذين بفضل الله سبحانه وتعالى مذكورين عند الله عز وجل في المالأ الأعلى وهذه النجومية الحقيقية أنت ماذا تريد من الدنيا إلا إحقاق الحق تفعر الحق ثابتا كرمك الناس جزاهم الله خيرا أذاك الناس أيضا جزاهم الله خيرا لأنهم يرفعون من ميراثك في الابتلاء وفي الثواب وانت فكر المسألة كده يعني أنا إن أحبني إنسان دعا لي أخذت خيرا وإن كان هني إنسان فاغتابني أخذت خيرا فأنا على كده الأمرين أنا كسبان أنت تعرفين لي أنا كسب أنا كسب أنا كسب. أنا أنا شاعر بمكسب أنا كريم شخصي أنا مرصود كل ما سأذكره بارك الله فيك ذا الله خير واحد يهدي إلينا حسنات لا راجي الغتاب الشافعي راح طرق على باب الشافعي وجاب له طبق رطب قال له بلغنا أنك غتبتنا فقد أهديت إلينا حسناتك ونحن نهدي إليك من حفاظ الدنيا يا سيد يأخذ لك شو التام يك فيه بعيد سبحان الله الله. الله. والذي يقول ان اتصدق بعرض اليوم والذي تصدق بعده سبحان الله العظيم يعني انا يعني يعني انا اقول ان قضية الابتلاء هذه ميراث النبوة من تلقح الظلم الذي ابتلاه فقد تلقح ظهوه من ميراث النبوه لكن ربما يعني هناك بعض العوائق التي تعوق الحركة لا بد من, من وجود لا بد لا بد من وجود اذا كان الطريق مفروشا بالورود فشوفت في خطا خطواتك بانها ليست على الطريق المستقيم الله أكبر ما هناك دعوة إصلاحية ولا دعوة من رسول ولا نبي ولا عالم ثبت يعني يشق طريق الدعوة ويتسلم في الحلال والحرام وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما الله تعالى طنائه سيدنا الرخوان قال وما دام هتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر سيدنا سيدنا علي ما ترك من الحق صديقه صديقه خول الحق ما ترى الصديق فح سبحان الله عفرا لكن صديقي كتاب الله صديقي وأنا أقرأ صراط الذين انعمت عليهم اشعر بصداع من انت عامل فضيله الشيخ نعم. انا ترفض التعامل معك الجهات ترفض التعامل معك الان الان اعلانات تنزل بالصحف والميد بعض الميديا نريد موظفه غير محجبه طيب يعني مثلا مثلا يعني على هامش السيء على هامش الزير الحق له صوله والباطل له جوله صولة يعني ماذا وجوله يعني الحق له غلبه, غلبة. والباطل له جوله ولكن لا بد ان صولة الحق تغلب جولة, جوله الباطل لا بد بس متى يميز الله الخبيث من الطيب لا بد لا بد من التمحيص وليمحف الذين امنوا ام حسب الناس وان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم <تصفيق> لا بد من هذا الامتحان وهذا لا تبدوننا في اموالكم واموال لا بد من هذا الكلام لا بد لا بد من هذا هذه القضية فهذه القضيه تغطر طائفة على الحق من امه طائمة لا يضرها من ضر حتى تكمسع هذا يعني هذا وربنا جيبنا في الحياة عشان ينكدنا لا لا عشان نرفع على رأي عشان نسلم الرأي للأبناء لأن لا يساعدنا يا ابن صبر الله هو, هو هو ضيف لما كان يقولك أنتم كانوا ضيفا باليمن بارضي الله عنه معذرة لو أمين صل الرسول له لا لو أ ببعض المنافقين بكل المنافقين بكل المنافقين سبع عشر منافق المدينة كثيرة سبعة عشر منافق لا الآن أسأل السلام الم المدينة بأكمله مش <تصفيق> المدينة منوارضة أي, أي مدينة لا. فال ال ال رديف كان الصحابة يسألون الرسول عن الخير والشر وكنت أنا أسأله عن الشر مخافة عن أقع فيه كان الصحابة يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير طبيعي جنب زاج زي... زي... وكنت أسأله عن الشر مخافة عن أقع عليه الناس هذا الطريق اللي يبعدنا عن النار فقلت يا رسول الله نحن في خير هل بعد هذا الخير من شر؟ ايوان قال بلا قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال بلا ولكن خير فيه دخن يعني مش خير صافي أسمع. قلت وما دخنه؟ قال دعات على ابواب جهنم يلطيف. من اطاعهم قذفوه فيها يطلع واحد تحت عنوان اسلامي مسلم اسم محمود كذا كذا ما اسم مسلم ويدعو الى اشياء غريبة ما انزل الله بها من سلطان ويتكلم وهو رجل كلم في في, في قرآن وسنة ويغوي الناس ويضل لنا دعاة على ابواب جهنم ونعيذب الله ثم قال سوف تكون النبوة ما شاء لها ان تكون ثم يرفعها الله متى شاء ان يرفعها ثم تأتي خلافة راشدة على منهاج النبوة تكون ما شاء الله لها ان تكون ثم يرفعها الله متى شاء ان يرفعها لأ الخلافة الراشدة ثم تأتي يأتي ملك عضوض يكون ما شاء الله له ان يكون ثم يرفعه الله متى شاء ان يرفعها الدول الاموي ثم يأتي حكم جبريج يكون ما شاء الله له أن يكون ثم يرفعه الله متى شاء أن يرفعه ثم تأتي خلافة راشدة على منهاج النبوة عليها تقوم الصلاة. الله فدائما أنا, أنا, أنا لا أرى محمد ابن البقعة المظلمه أنا ما ما الفائدة أقرأ تبرر وأدور وأرفق وأرجع وراء خلف الكلمة ومدود الكلمة ومقصود الكلمة ما قصد الشريعة وذهب للسنة وأشوف الحديث وبعدين أقرأ في صفحات التاريخ واخد سبحان الله الحكمة والمنهج وبعدين اكون صورة وبعدين وأنا إلى ربك المنتهى انا لا يهم ان متى يعني أكثر الجودة لا أنا لا. مش بتاتك نحن نزرع خيرا لنجزي خيرا نعم بس بارك الله فيكم هل هنالك عوائق الآن تعوق دون الوصول إلى مصطفى؟ عوائق كثيرة هالعوائق كثيرة العوائق كثيرة, كثيرة. <تصفيق> الأهل والقد يقول إن من ازواجهم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم. سبحان <تصفيق> الله و اضرب لهم مثلا الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح شيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا و خير املا فيمن يقول ربنا اتنا في الدنيا و ما له في الاخره من خلاق من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه او في الاخره حسنه هؤلاء هم فبيعواق طبعاً عواق ربنا أتينا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاص ما لهش ما لهش يعني أنا أريد أن أكون كذا وكذا طلعا. أجمع عايدة طب طبيعة الحلال الله يملك الدنيا والآخرة طب هو ده رب الدنيا والآخرة وزكفر للقدر كنا ندعو عليه الله مني أستغفر العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة ذي الدنيا ماش أنا هو خلق م. الإنسان من عافل هذا بارك الله فيك الله. ماذا يحب محب الصفوة وماذا يكره أنا عبد الله يعني. لا انا أحب الصالحين ولست منهم، أحب أهل الخير، أحب الله كل إن شاء الله. أحب كل المسلمين في بقاع الأرض، وهذه محبة وضعها الله في قلبي منهم، ووضع محبتي في قلوبهم، وهذا لستر الله عيوبي عنهم. فأنا احبهم لأنهم أيضا يسترون ما يرون من عيوب. يعني على النهج الاعلامي نعم. وهذا ربما يكون معنى مع فضلتكم في هذا التساؤل سأوجه تساؤلا فيه نقاط صغيرة مم. كثيرة تلغراف كلمة موجزة من فضلتكم الى ما يلي طبعا. مدير مؤسسة لو دام الكرسي لمن قبلك لما وصل اليك وبما انه لن يدوم لك سوف يصل من بعدك فاتق الله وأن تفوت هذا الكرسي ايا ما كنت واعلم ان الموت اقرب للعبد من شرât النعى. ان الموت اقرب للعبد؟ من شرât النعى. من النعى. أنا ليس عزك الله أنحنى بقلب سلام ال ال ال سبحان الله العظيم أن أنحيى أنت. نعم. فاا أنا أؤجل هذه المقتطفات الصغيرة فصل قصير حتى أخذها جملة أو تفسرنا على بعضها البعض. اشهدنا كلام مستمعين للعزاء فاصل قصير ونعود كنوا معنا صفوة الصفوة شهدنا الكرام مستمعين الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومعنا مرحب وضيفينا الكريم داري السامع الكبير فضلت الشيخ السيد الدكتور عمار عبد مرحبا مرحبا. مرة أخرى. مرحبا. و... مرحبا مرحبا بحضرتك مرحبا بحضرتك مرحبا ونشرع مع الكلمات التي تود مرحبا بحضرتك هي كلمة طيبة ذكرها انتجوز في الصيد الخاطر نعم هو يعني أنا أتصور أنه كان يريد الصفوة او انا اقرأ هذه الجملة تخص الصفوه نعم ورب ودنا استراقاتها وما يعجبني اريد ان اضيف حلاوته للمحبين الذين يدرسون امامك الشاشة يعجبهم ان شاء الله تفضل ود الا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يحفظ الله بهم الارض بواطنهم كظواهرهم بل اجلى وسرائرهم كعلانه بل احلى هممهم عند الثريا بل أعلى إن عرفوا تنكروا وإن رؤيت لهم كرامة أنكروا فالناس في غفلاتهم وهم في قطع ثلاتهم تحبهم بطاع الأرض وتفرح بهم املاك السماء نسال الله عز وجل التوفيق لاتباعهم وأن يجعلنا من أتباعهم صلى الله عليه وسلم جميلة عجبتني هذا جميل ندر صفات الصفه هذه صفات فن نعم, نعم. اثبت كلمه توجه الى اعلامي اعلامي اقول له انت يجب ان تكون داعيه الى الله باعلامك لا تكتب يعني كلام يعني يثير حفيظه الناس او يسيء الى الناس او يسيء الى قيم ومبادئ او يعني يحض من كرامه اناس معينين او يعني مقامات معينه في العلم وفي الفضل وفي في الادارات وفي الحكم يعني يجب ان تتقي الله وتعلم ان الله رقيب عليه وانت على منبر وعلى ثغر من ثغور الاسلام يحاسبك رب العباد على كل هذه الامكانات التي كانت في يدك وما وظفتها في سبيل خدمه الاسلام وخدمه المسلمين وخدمه الشعوب التي تعيش من حولنا نحن كاعلاميين محاسبون على الكلمه او محاسبون على ما نقود يا رسولك صنعتكم الكلمة كتابة او قراءة كل او محاسبون على ما نقود يا رسولك قال ساكلتك امك يا معاذ وهل يطب الناس على مناخرهم او على وجوههم في النار الا حصائد والسنتهم ربما ينطق العبد بالكلمة لا يلقي لها بالا ربما هوت دي سبعين خليفة بلغت من ساقط الله انها هوت دي سبعين خليفة في النار او بلغت من رضوان لا انها ادخلته الجنة هيكي هيك. هيك <سؤال> الله <سؤال> الله والله المستعان التوحيد كلمة الله المستعان ها فف في والله نحن نجتهد بعدين زوج عصبي زوج عصبي م. اقول له عصبيتك لن يعني تصبح امر البيت بل تبغضك الى الموجودين في البيت الزوجة تبغض والاولاد يكرهوا وجودك ويملوا حياتك ويتمنى فراقك او وفاتك فعصبيتك لم تفيد وتأتي بقرارات عكسية ضدك وتصير مكروها عند الناس فكف من حدتك ان كنت عصبيا توضع عند العصبية استعن بالله ايدس ان كنت واقفا تسف ان كنت جالسا اترك البيت ان كنت مغضبا اذا ان يسر الله الامر واخر متكبر المتكبر انا والعياذ بالله يعني إن لم تتب انا وابشرك بما بشرك الله به ان تكون لن تكون من اهل الجنة هذه بشرة, بشرة, بشرة سيئة لأن لن يدخلها متكبر لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر مثقال ذرة. ذرة. ذرة فمن نظر إلى الناس استعلاءا أو ازراءا أو استهجانا لن يشب رائحة الجنة زوجة تنسى مهمتها الحقيقية هذه إنسانة مقصرة وليست على صغر من سبول الإسلام وسوف يحاسبها رب العباد والزوجة في بيت زوجها راعيه ومسؤوله عن رعايته فاين هي الرعايه تترك ما بها وتركز على عيوب زوجها ما هي هذه الانسان اخلاقها الذبابيه لا تحط يدها على الجروح والقادرات واخلاقها الخنفسيه يعني ولاده بالله لا تحب الى النكد او رائحه اثاره حفيظه الاخرين زوجة تحب النكد ولاده بالله رب العالمين نكدها على نفسها ويقصر عمرها ولا يبارك فيه والناس تتجنبها وتصير منبوذه في المجتمع في ناس تحب ان تكون يعني دراميه الاحداث او الحياه يعني والعياذ بالله واذا خطبت جبينه خطبت جبينها دليل على ان هذا يعني يوم طيب يعني والعياذ بالله قال فيها عمر بن الخطاب هي غل قمل إن يضعه الله في عنق من يشاء قال في ماذا قال في المرأة النخبيه هذه هي غل قمل جراب في خمس يضاعف الله في عرق من يشاء ت ت ولكن هذا المنظر يعني انا كمان كنت استغرب يعني ما كانه والله هي غل قمل يضاعف الله الله في عرق من يشاء يا الله ربنا اذا اراد ان يكفر سيئات انسان يعطيه هذه يصليت عليه بالصلاه والسلام يا ربي يا رب شاب متشبه بالنساء الله يعني اقول له يا ميمي او يا توتو يعني يعني, يعني بعيد يعني ان انت شاب تكون شاب صالح في المجتمع لكن انت متشبه بالنساء في طريقه مشيتك وطريقه اسلوبك وكلامك اولا يعني اي بنت اذا تقدمت لا لا, لا تقبلك اولا يعني حتى حتى في الحال العادية والرجال لا يحترمونك والنساء لا يحترمونك يعني وانسان منبوط في المجتمع لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الزوجة النساء مم. آه. الله عز وجل يبغى من الرجل أن يمشي مشة المرأة ويعذب الله. ويأخذ شكل ال. ويا الله رب العالمين وقصة الشعر وال. ف... ف... هذا مسألة السلام يعني مسألة أن يشفيهم المرض هذا مرض عضال. ووامرأة مسترجلة. مصيبة كبيرة المرأة المسترجلة هذه تظهر أحيانا في البيوت عندما يموت العائل. فتشعب نفسها ان هي المسؤولة عن صغير الامر وكبيره وربما ابناؤها بلغ الواحد منهم الاربعين والخمسين وما زال طفلا ياربع منها لأ لا لأ لأه لأه الله. الله. يعني شيخ مسترضع يعني سبحان سبحانه بعيدة ده. فاقول لها يعني عيشي حياتك وعيشي دورك فقط لا تتخمصي شخصية الرجل الرجل له مهمة وانت لك مهمة اخرى وقوتك في انوثتك الزمي حدودك نعم, نعم. نعم خلاص. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كما نسمع يعني. لا لا الواقع في هذا الموقف. لا لا هي لا لا لا تقول لا لا لا لا لا ليس ليس لا داعي لا لا لا تجلس وسط الرجال وطبع قلبا على قدم و... وتسحب معهم مش عارف ال... تتناول معهم ما يسمى بالسويسة والأرسفيلة وكانت أصطنى دماءة رجل أنت مرأة المرأة لا مهمة وليس وال... هذا من تحقيرها ولكن أنت لك مهمة محددة ورجل له مهمة محددة مم. طالب جامعة طالب جامعة أقول له كيف تنصل الإسلام يا ابني لكن تأخذ المواد الجامعية انها صعبة والدكتور الفلاني لا يشرح والدكتور العدلاني والأستاذ فلان وإدارة الجامعة مت لا لا. متى تحصل العلم وأقول له يا بني هذه العلوم التي تأخذها في الجامعة هي عناوين بالمكتبة أخذها على البحث وللطالبه وللطالبه أقول يا ابنتي أنت ذاهبة إلى جامعة إلى تلقع بس ذاهبه إلى فرح أو إلى عرس لا داعي لهذه البلاوي التي توضع في الوجه من أحمر وأخضر وأسود وأزرق لأن هذه تضر بشبابك واتقل لها في دخولك وفي خروجك وحافظ على عرض أبيك وأمك وأهلك وحافظ على إستامك الذي أنت يعني بفضل الله منتسبه إليه ولد عاق، ولد عاق ندعو الله له في اخر رمضان بالهداية ولكن نقول لو انظرلت على عقوقه لا بولك لك في مالك ولا في أهلك بعد ذلك وسوف يخرج لك ولد عاق نسأل الله سبحانه وتعالى لك الهداية امراه او بنت متمردة هناك وسائل العلاج ان كانت الزوجة متمردة والله الزوج يعني يعظ ويكون يعني قدوة وبعدين يهجر في المطلع وبعدين ياتي بالعالم الصالح اللي يشرح وبعدين ياتي بالاهل يعني ربما ربما تعود من تمردها اما البنت المتمردة لابد ان نقصرها على الحق قصرا و... فأطلع... ولا تقصرونه على الحق اطرا ولا تقصرونه على الحق قسرا وإلا لينزلن الله بكم عذابا يدعو الحليم منكم حيرانا هذا حديث رسول الله مرة ثانية وما مناسبة الحديث مناسبة الحديث مرة مرة ان صاحب الخطا في المجتمع نعم ان تاخذه لا على الحق لا بد ان يقبل لا بد ان يخسر لان الاسلام لا منشأ فرديا ان لا لا لا حرية لا لا قواعد حرية حرية. حرية. حرية. عامه لا في قواعد عامه يعني لو رأيت واحده دين الله والوطن للجميع لا الدين لله والوطن لله الجميع ليس لهم شيء. الوطن للجميع عن و... عالم بشؤون دنياكم الوطن لله ايضا دعم لقيصر لقيصر. وما... ومال ومال لله لله. لا غلط. دعم لقيصر لله. ومال لله لله. فقيصر وقيصر لا يملكان شيء. أن أحد بني بن أمية قال إن الله تلاني بهذه الإمارة. تحمّن يعني. نعم. الله لي بالتوسيق. هذا تذكره؟ لا, لا تأطرون له على الحق أطرا ولا تقصرون له على الحق قصرة على بل لا, لا بد بشدة بشدة بشدة القانون إن الله ينزل بالصفاء ها ما لازم بالقرآن لازم ها وإلا لانزلنا الله بكم ف فتنة فلا الحريم منكم حيرة من يعني نردعها نردع البنت لا ردة من ردع هذه العناصر لانها كالتفاحة الفاسدة في في في صندوق سوف تفتح كل الله لان العجوة تطبيع اقدى نفسية وتذهب للطبيب الاخرى لا لا لا لا تطبيعه تطلع متى شاء وكوني انت وكوني واحدة وصميم على رأيك وقرارك هذا القطأ اذا قال لها اصداء النفس هكذا فهم مخطئون لا بد لها من ان ناخذها اولا باللين وان فقد الاب والام قضية البين فليعطوها للعم او للخال يستطيع ان يرقق المسال ماذا تقول للمعلم و... المعلم أنت وريث رسول الله صلى الله عليه <سؤال> <الصلاة> وسلم. <والله وكرم>. طن المعلم وفيه التبجيل. كان المعلم أن يكون رسول. رأيت أوفى أأجل من الذي يبني وينشي أنفسنا وعقوله. لا والله. هذا المعلم الذي كنا نخوف به يخوف به بعضنا بعضا. والله <بس> الأستاذ. ما لا أشتكي للأستاذ. لا لنمسر للبيت. لا أشتكي. أنا مسكت أنه هيبة. لماذا؟ <بس> لأن الأب في البيت أعطى هذا المعلم هيبته. يقول له أنت زمان وإحنا في القريه يقول له إيه مع يقول له أكثر وأنا أجبر. <تصفيق> <آه>. يعني <تصفيق> يعني, <تصفيق> يعني هو لأنه, لأنه, لأنه أب أيضا المعلم كان أبا. لا. فأنا أرجو أن تعود ابوته إليه مرة أخرى. رجل الشرطة رجل الشرطة أقول له ليتخذ كبير المسلمين أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم إبنا فليبر أباه وليصل أخاه وليعطف علمنا. قاعدة السيارات في الطرق. إن الطريق حق. ولا بد ان نؤفي الطريق حقها لا نزعج الناس لا نتطاول على السيارات التي امامنا لا يعني ان نسير بسرعه فائقه لا نكسر القواعد التي وضعها وضعتها الادارات كي يامن الشارع ويامن المجتمع صاحب مال صاحب مال لا تكتفي بزكاه مالك اين الصدقات واين شكر الله سبحانه وتعالى على هذا المال ولا تجعل المال يحجب عنك عبادتك لله سبحانه وتعالى مريض طال مرضه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه ولكن لا ييأس فإن الله في كل يوم يكفر عنه من سيئاته ويرفع له من درجاته وان شفاه يبدوه لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وليفرح لأن سيدنا ايوب عاش 18 عاما مريضا بشلل رباعي لا تحرك وكان ذاكرا لله إلى أن عافله الله عزه وليم بالله طبيب جشع أقول له أنت تتاجر بصحة المرضى ولا بركة في المال الذي تأخذه فاتق الله وخذ القبيل يبارك لك فيه رب العباد ويضع الشفاء في يدك اما ان كنت جشعا لن يبارك لك في دوائك ولا في علاجه عامل يخرب ولا يصلح يجب ان يتقي الله رب العالمين علم ان الله رقيب عليه يا ابا ذر احكم السفينة فان البحر عميق واحكم الشراع فان العقبة كأود واكثر الزاد فان السفر طويل وأخلص النية فإن الناقد بصير فايها العامل الناقد بصير جار مؤذن الجار المؤذي له من يؤذيه لكن إن شاء الله لكن علماءنا قالوا الجار للجار حتى وإن جار فايها الجار المؤذي يجب أن تراعي أن الله سائلك عن الجار لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورفه وإذا كان والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جاع إذا كان هذا موضوع الطعام والشراب فما بالك وجاره في نتد مني ماذا يقول لده يوم القيامة يا لطيف, يا لطيف. نعم. الذين يكرهون الحجاب الذين يكرهون الحجاب وناس من سلخوا من لا أقول من إسلام فقط من سلخوا من عروبتهم العربي غيور يا إبني بطبيعته م. ولا يستطيع أبداً أن يترك امرأته ويراها هذا وذاك هذه طبيعة العربي بدون إسبان سبحان الله يعني عن ترى وأبد طرفي ما بدت لجارتي حتى يوالي جارتي مأواة إذن, إذن هو غيور على الحرمات سيدنا عثمان ولما تصوروا عليه المحرب ليقتلوه قال لنا إلى بنت, بنت الفرافسة ادخلي فاحتجي بي قتلي أهوانه علي من أن يرى شعرك أجنبي هذه الغيرة بزوجته, بزوجته. عليه كان يغار من من سواك عائشة من سواك فاطمة فما باله أننا نحن لا نغار فهؤلاء الكارهون للحجاب نسأل الله لهم وتركوا بناتنا ونسائنا يلبسنا ما أمر الله سبحانه وتعالى وإلا سوف يحل بمجتمعات تكره الحجاب وتحارب المحجبات وتؤذي المحجبات من رب العباد سبحانه وتعالى وسلم البركة من المجتمع تلم إلى أهل فلسطين في هذا الساعة طيبة ندعو الله لهم بالسبات وأن يكونوا على قلب رجل واحد وأن لا يجعلوا الشيطان, الشيطان يتدخلوا بينهم حتى إن شاء الله تعود إليهم أرضهم بإذناه ويعود إلينا جميعا المسجد الأخصى لأنهم البقعة الطيبة الطاهرة البيضاء في الثوب الشرف العربي الإسلامي والجماعات الإسلامية العاملة على الساحة أقول لنعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولا تدعي جماعة أنها هي الوحيدة المتحدث الرسمي باسم الملة لا متحدث رسمي باسم الملة الا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن كلنا مجتهدون فلنتوافق ونتقارب سددوا واقاربوا ومساحة المتفق عليه تربع على 90% فدعوكم من المختلف فيه ونعمل جميعا بصالح أمتنا وشعوبنا وأوطاننا حتى نؤمن أوطاننا ونؤمن ديننا في هذا المجتمع العراق وسائل البلاد المسلمين على نقول إن إخوة العراقيين يجب أن يرأبوا الصدر وندعو الله لهم بأن يفردوا بينهم هؤلاء الذين يقتلون ويخربون ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم على قلب رجل واحد ونسأل الله أن يعود للعراق عراقهم وأن تعود بغداد الرشيد كما كان محب الصفوة دعالي سامي دكتور عبد عبدالكافي هل تميل إلى التفاؤل أم لا هذا دائما متفائل في أحلك المواقف أصير متفائلا يعني لا أرى إلا نورا ولا أرى إلا فضلا يا رفيقي نحن من نور إلى نور مشينا ومع النجم ذهبنا ومع الفجر أتينا أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه وفي كلمة بسيطة تقييم واقع أمتنا الإسلامية الآن أمتنا بدأت تستيقظ على وقع أقدام المستخرب الأجنبي يريد أن يقتلع جذورها ولكن جذورها باقية لأن أمتنا شجرة أصبها ثابت وفرها في السماء أمتنا أمة باقية تمرض ولا تموت تسبب ولا تنتهي مستمرة إلى أن يرث الله الأرض من عليها أم مخرجة لغيرها ليست لنفسها ولكن أقول إن الغدا بهذه الأمة إن شاء الله ولكن بتصحيح بعض المفاهيم وأن تكون قلوبنا يعني على قلب رجل واحد بالدكتورنا تعالى شاء الله تبارك الله تعالى اذا كان غدا هو المتمم لشهر رمضان شاء الله سوف نفتح الاتصال الهاتف على طبعا كما وعدت أنت اللي... كما وعدناهم آه. لكن في موضوع حلقاتنا ان شاء الله فانا حريصون على الوقت والمنفعه آه. ربما يكون مسايديه الكرام مستمعين الاعزاء فاتني ان اسال فضيله الداعي الاسلام الدكتور عبد الكافي شيئا في رمضان فاعذرونا وسامحونا على التقصير فردوه الينا كملونا وسددونا واقتربوا منا أكثر وأكثر أما الأسئلة الأخرى فلها برامج أخرى لكن نتحدث في الصفوة هذا إن كان غدا بإذن الله تباركة على رمضان وإن لم يكن رمضان فماذا ساتني أن أسأل في الجزء الأول من برنامج صفوة الصفوة يعني متى يكون الجزء الثاني والجزء الثالث هذا ما لم تسأل تسأل الإدارة وهي تعلن بالناس عن لا. يعني تعلن عن استمرار البرنامج بعد ذلك وطريقته يعرفهم هذا هذا الإعلام إن شاء الله بإذن الله ونسأل أنا أسأل كل الذين يشاهدوننا الآن للدعاء المخلص فأنا شخصيا في حالة إلى دعاء ونحن أيضا والله في حاجة إلى دعاء سعيدنا بصعبة فضلاتهم طوال الشهر الحبيل وإذا كان فيه تتم بإذن الله سنعرض مغدا للتواصل شعب. مع السادة المشاهدين وإن لم يكن هنالك سنلقاكم بعد عيد بإذن الله تبارك شعلا والجزء الثاني من صف الصف. باذن الله تمهنا على التقفير بارك الله فيك وأنت كما قلت لك في العالي الماضي أفسدت علي مقدمة البرامج فبوريك فيك ولك في علمك ويعني ربنا يجزيك عننا خير وأنت عندما تتدخل يعني تأخذك الحميه الإعلامية أحيانا فتسأل وتتساءل وربما يضيق البعض من هذا لكن هذه صنعة الإعلام يجب أن نفهمها وندعو الله أن نقدم برامج طيبه للناس يستريح لها الناس إن شاء الله عبر شاشة الشاركة بإذن ربنا بارك الله فيكم شاهدينا الكرام وسامحوني ان كنت اعترضت الشيخ كثيرا فهذا لمصلحه ارتايتها والله اعلم فان اصبت فيها فبتوفيق من الله تبارك وتعالى وان كانت الاخرى فحسبي اني اجتهدت بالحب عشنا اللقاء وبالخير والامل يمضي بنا موكب الزمان إذا كنا من أهل الدنيا وقدر الله تبارك وتعالى نلقاكم في برامج أخرى نكتب الله وتقبر الله منكم صالح العمل والطاعة نلقاكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما